لا يمنع الرد بما سواه وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية فيكون عوضا له مطلقا يقول المعلف رحمه الله تعالى في الحديث عن العيوب في المبيع ومنها عيب التصرية يعني حبس اللبن في الشاة او البقرة او الناقة ليتراء لمن يريد شراءها انها فيها لبن كثير بينما اللبن قد حبس اياما وليالي فيها فاذا وجدها مصرات مصرات فله الخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكها إذا وجدها مصرات ثم رغب في إمساكها وإن كانت مصرات إلا أنه وجد فيها عيبا آخر لم يرضى بهذا العيب فله ردها حينئذ ويرد بدل اللبن الذي اخذه وكان مجتمعا قبل الشراء ان يرد معه صاعا من تمر ولا يقال له انك رضيت بها مسرات فلا تردها بل له ان يردها بالعيب الاخر ويحتمل أن لا يلزمه هنا إلا مثل اللبن لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله خولف فيما إذا, إذا رد المصرات من أجل التصريه للخبر ففيما إذا ردها لعيب آخر تبقى على الأصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن ويحتمل الا يلزمه هنا الا مثل اللبن لان اللبن مثلي ويرد مثله لانه ما ردها من اجل التصريه وانما ردها من اجل العيب الاخر ولكونه اخذ لبنها فيرد مثله والوارد في الصاع من التمر اذا ردها بالتصريه فقط نعم. وان اشترى شاه غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه لان اللبن حدث في ملكه اذا اشترى شاتا ثم اعلفها ثم در لبنها فحلب اللبن ثم تبين له انها معيبه وقد حل... حلب اللبن يوما أو يومين فهل يلزمه أن يرد بدل هذا اللبن؟ لا يلزمه شيء لأن هذا اللبن حدث في ملكه وهو الذي أعلفها هذه المدة فحدث اللبن فاللبن لبنه ولا يلزمه ان يرد معها صاعا من تمر لان التي يلزم رد صاع من تمر معها هي المصرات المردوده بعيب التصريح نعم. وان كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا شيء عليه لان مثل هذا لا عبره به او لم تكن مصرات وانما فيها لبن يسير فاحتلبه فلا يلزمه رد شيء بدله لانه شيء يسير نعم. وان كان كثيرا فعليه مثله لان الاصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية فإن كان كثيرا وليس تصريه فيلزمه رد مثله يعني لبن مثل اللبن الذي احتلب ولا يلزمه الصاع من التمر لأن الصاع من التمر ورد في المصرات وهذه ليست مصرات وإن كان باقيا فرده إن بنى على رد لبن التصريه لما ذكرنا وإن كان باقيا فرد نفس اللبن فيحتمل جواز ذلك ويكفي رد اللبن نفسه ويحتمل أن لا يقبل رده لأن اللبن إذا حلب أسرع عليه الفساد والرجل يريده في الضرع ليبقى فيحتمل صحة الرد ويحتمل الا يقبل الرد وعليه بدله نعم فان قلنا لا يرده فبقاؤه كتك فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه يعني اذا اشترى شيئا ثم تصرف فيه ثم تبين فيه العيب فهل له الرد او لا على روايتين احداهما تقول له الرد حتى وان قطعه وإن فصله لانه مغشوش فيه والاخرى تقول انه ما دام تصرف في هذا المبيع فتصرفه فيه و وت... وتقطيعه او تفصيله او تقسيمه يجعله لازما له نعم. فصل فان كانت المصرات امه او اتانا ففيه وجهان، احدهما لا رد له لا رد له لان لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الانعام والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يحسن, يحسن ثديها ويرغب فيها ضئرا ولبن الأتان يرد لوالدها وربن الاتان يراد لولدها فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمه له عرفنا أن المصرات التي له الرد إذا اشتراها وتبين أنها مصرات ما كانت من الشياة أو البقر أو النوق هذه التي تقصد للحليب إذا كانت المصرات المحبوس اللبن في ضرعها مثلا امه أمت تشترى وعرفنا أن الامه تشترى وتباع وأن سبب هذا هو الكفر منها أو من أصلها من آبائها وأجدادها فالإسلام يسترق بسبب الكفر ولا يسترق المسلم ابتداء أبدا وإنما يسترق حال كفره ثم يستمر الرق عليه وعلى فرعه وعلى ما تولد منه ثم إن الإسلام رغب في العتق وفك الرقاب وجعلها كفارات لكثير من الأمور وحث الإسلام على العتق فإذا كانت المصرات هذه أمه فهل له الرد أو لا؟ قيل له الرد لان لانه اذا كان في ثديها لبن ثم تبين انه لا شيء في ذلك فهذا عيب فيها يؤثر فيها قد يشتريها المرء لاجل ان تكون الضئر لولده الضئر هي المرضعه يعني اشتراها من اجل ما في ثديها من اللبن فتبين انها مصرات فله الرد او اشتراها لان ثديها فيه لبن واللبن يحسن الثدي فتبين ان قلة اللبن فيها عيب في ثديها فله ردها وكذلك الاتان اذا كانت الاتان التي هي انثى الحمار وكانت مسرات فهل له الرد اذا تبينت التصريه؟ قيل لا رد له لأن لبنها غير مقصود وقيل له الرد لأن لبنها مقصود لولدها لأن ولدها إذا رضع منها وشرب اللبن وكبر وقوي على العمل والحركة وإذا كانت أمه لا لبن فيها أصبح ضعيف هزيل فهو مقصود لا لذاته وانما مقصود لولدها ثم اذا رد الاتان او رد الامه هل يلزمه رد صاع من تمر معها الجواب لا يلزمه لان الصاع من التمر ورد في بهيمه الانعام في الابل والبقر والغنم وأما الاثان فلا يرد معها شيء لأن لبنها لا قيمة له ولا يصح بيعه وكذلك لبن الأمح لا يباع نعم فصل وكل تدليس وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريه كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصريه واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بقصد وعدمه كالعيب وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد الإسلام ينهى عن الغش وعن الخديعة وعن التمويه والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعام فأدخل يده في الإناء اللي فيه الطعام فوجد بلل والطعام يراد به البر والله أعلم فوجد بللا في أسفل البر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال أصابت السماء من البارحه يعني أصابه مطر فقال هل لا جعلته أعلى من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا فالإسلام ينهى عن الغش ويأمر بالبيان والايضاح في البيع والشراء وفي كل تصرف ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إذا غش البائع المشتري فله الخيار تبين العيب فله الخيار إن شاء قبله قبل المبيع بعيبه وإن شاء رده إلا إن كان مشروطا مذكورا أنا ابيعها عليك بكذا لكن انتبه فيها كذا يذكر العيب الذي فيها سواء كانت بقرة أو بعير أو شات أو سيارة أو دار أو أرض أو قماش أو أي نوع من الأنواع أو ثياب أو طعام يذكر فيه يقول الطعام أصابه بلل الطعام هذا له رائحة لكن إذا نشر في الشمس وكذا ذهبت رائحته الثوب هذا أصابته نجاسة وغسل وهذا الذي ترى هذا أثر القسل فيه وهكذا يبين حتى يكون المشتري على بينة من أمره إن شاء أخذ المبيع وإن شاء تركه والواجب على المسلم أن يكون ناصحا مخلصا لله جل وعلا في جميع أموره كما أنه يكون مخلصا لله جل وعلا في صلاته وزكاته وصيامه وحجه يكون مخلصا لله تعالى في بيعه وشراءه والرسول صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يجب على المسلمين أن يجتنبوها ولو تواطع الاثنان على القبول فلا يجوز الا عيب واضح يعني بين عيب في هذا المبيع رضي به المشتري اما اذا كان البيع اصلا منهي عنه لحق الله تعالى فلا يتراضى عليه البائع والمشتري ما حل مثل الربا الربا محرم لو تراضى عليه البائع والمشتري هل يحل لا لأن فيه أشياء محرمة لحق الله تعالى وأشياء محرمة لحق المخلوق فأنت تبيع هذه السيارة مثلا تعرف فيها عيب تذكره وهذا تدليسك وكتمك العيب حرام عليك فاذا اعلنته وأظهرته سال الحرام ان شاء اشترى بهذا العيب وإن شاء رد لكن اشياء محرمه لحق الله تعالى كالربا مثلا والقمار وغيرها من المعاملات المحرمه لو تراضى عليها البائع والمشتري ما حلت فما كان لحق الآدمي إذا ما كان ممنوعا لحق الآدمي إذا رضي به جاز أنت أيها البائع ممنوع ان تخفي العيب أظهرت العيب مثلا فرضي به المشتري صح ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد اشتريت هذه الدابه لاجل ان تركبها فوجدتها غير صالحه للركوب ما وطئت على الركوب فوجدتها صعبة الركوب فلك حق الرد اشتريت هذه السيارة لتسافر عليها لتستخدمها وجدت بها عيب من العيوب المعروفة فمن حقك ان تردها إذا لم ترضى بهذا العيب يقول قياسا على التصريه يعني كل عيب في السلعه المبيعه يجعل المشتري له حق الرد اذا لم يرضى بهذا العيب قال كتجعيد شعر الجاريه تجعيد الشعر فيه جمال فمثلا جعد صناعة مؤقتا ليغتر المشتري فيظن أن شعرها باستمرار هكذا ثم تبين له أنه مصنع تصنيع مثلا له حق الرد السيارة مثلا قديمة فضربها وجه من البويه وظهرت كأنها جديدة فاشتراها المشتري يظن أن هذه صبغتها الأصلية وأنها ما استعملت ثم تبين له أن هذه وضعت حديثا وهالسيارة قديمة فتبين له هذا العيب فمن حقه ان يرد السياره اذا لم يرضى بها وتسويده تسويد شعر الجاريه مثلا شعرها ابيض او اسود وأبيض فسوده كله فظن المشتري انها فتاه فاذا بها كبيره السن فمن حقه ان يرد وتحمير وجهها يعني يجعل في وجهها شيء يكسبها جمال وحمره وهذه حمره صناعية وحمره الصناعية ليست في الطبيعيه الطبيعية في جمال المرأة فمن حقه أن يردها إذا وجدها محمره الوجه وجمع ماء الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري الرحى التي تستعمل لنزح الماء من البئر إذا جاءها ماء بكثرة كثرت أسرعت في دورانها فأخرجت من الماء كمية كبيرة فقد يجمع الماء فوق فإذا جاء المشتري ليراها ليرى هذه الرحى أرسل الماء عليها بكثرة فتدور عجلاتها بسرعة وتخرج ما أكثر فإذا تبين له أنها ليست هذه طبيعتها فله حق الرد كذلك فإن حصل ذلك بغير قصد كذلك لو حصل هذا الغش بغير قصد من البائع يقول والله ما عملتنا هذا الشيء هذا ولا علمت عنه ولكنه فعلته الجارية أو كانت الرحى اجتمع ماؤها وتوقف ثم جاء بسرعة وظنا وكثر استخراجها للماء ونحو ذلك فكذلك من حقه أن يرد لأن هذا عيب ينقص به الثمن حتى لو حصل بغير قصد من البائع نعم. وإن رضي المشتري بالمدلس فلا فلا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر وإن رضي المشتري بالمدلس يعني الشيء الذي فيه العيب رضي المشتري به فله إمساكه ولا يجوز له أن يطلب العرش يقال أنت بالخيار إن شئت خذه بقيمته وإن شئت فرده قال لا أنا لن أرده لكن أريد أن تخفض من القيمة يقول لا اذا لم تنع البائع فمن حقه اما اذا تواطى على التخفيض فلا باس بهذا اما العيب فلا يلزم البائع بان يخفض من القيمه وانما يقال للمشتري ان شئت اقبل المبيع بقيمته او رده وخذ دراهمك التي دفعت قيمه لها نعم فصل وعند اللس بما لا يختلف به الثمن كبيض الشعر كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لانه لا ضرر في ذلك وعند اللس بما لا يختلف به الثمن يعني هو البائع دلس واظهر الجاريه على غير حالها او اظهر السيارة على غير حالها او اظهر الدار على غير حالها لكن هذا التدليس لا يؤثر الثمن هو هو فلا فليس له الرد لان هذا ليس بعيب ولا ينقص القيمة نعم وان علف شاه فظنها المشتري حاملا او سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا او كانت الشاه عظيمه الضرع خلقه فظن فظنها كثره اللبن فلا خيار له لان ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري فان سواد الانامل قد يكون لولغ او خدمه كاتب او حداد او شروعه في ذلك وانتفاخ البطن يكون للاكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار احيانا البائع لا يدلس وانما المشتري يظن الامر على كذا ثم يتبين له أنه على خلاف ما ظن فهل له الرد أم لا مثلا المشتري أعلف هذه البقرة البائع أعلف البقرة أو الشات أو الناقة وأكثر لها العلف فأكلت فانتفخ بطنها وكبر بطنها فرآها المشتري فظن فيها ولد ظن فيها حمل واشراها البائع ما قال هي حامل ولا غش وإنما اعلف هذه الدابه فظن المشتري انها حامل فاشتراها ثم تبين له أنه لا حمل فيها وإنما انتفاخ بطن هذا من كثرة العلف الذي اكلته هل هذا عيب ترد به السلعة أم لا نقول لا هذا ليس بعيب لأن البائع ما دلس وما غش وما قال هي حامل حتى يقول المشتري ما وجدتها حامل وإنما أعرف دابته فظن المشتري أنها حامل مثلا ظن مجرد ظن فهذا ليس بعيب لأن البائع يقول له ما ذكرت لك أنها حامل وإنما هذا ظن منك ولا وليس بعيب في سلعتي او سود انام العبد ليظنه كاتبا او حدادا اخرج الرقيق يريد بيعه فسود انامله بسواد ما قيل له هذا الرقيق كاتب وما قيل له هذا الرقيق حداد وانما انامله سود فالمشتري حرص على هذا قال هذه سواد الانامل من كثره الكتابه فهذا العبد لابد انه كاتب أنا أريد ان يخدمني في الكتابه او هذا العبد حداد انامله سود من الصناعة فأنا أريد أن أفتح له مصنع ليصنع مادم صانع هو يظنه كذا فاشتراه وقال له أتجد الكتابة قال له أمي لا يقرأ ولا يكتب قال له بيدك صنعة تصنع قال لا واش تعمل ما أعرف شيء إلا أرعى ارعى الغنم واكل واشرب فاراد المشتري ان يرده قال يا اخي انا رايت انامله سود فظننت انه كاتب وانا عندي كراسات وكتب أبي ينسخ اجعله في مكتب ويكتب لي فاذا به ما يحسن الكتابه الاخر قال انا عندي مصنع فانا اريده كان يصنع وأنا رأيت رايت انامله سود ظننت انه صانع فاذا به يتبين لانه ما يحسن شيء فانا ما اريده نقول لا ان كان المشتري قال هو كاتب فتبين بخلاف ذلك فهذا نعم له الرد ان كان البائع قال تراه مثلا صانع فتبين انه ليس بصانع هذا رد لكن البائع ما ذكر شيء وانما الانامل سود فتوقع المشتري أنه كاتب أو أنه حداد أو أنه صانع أو نحو ذلك فلا فلا يرد بهذا